يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون للأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربك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 حب جم كلا إلى دك الأرض دك دك وجاء ربك على الملك صلا صلا وجاء يوم إذ بجانب يوم إذ يتذكر الإنسان وأن له يقول يا